ويدخل في الإثبات الأمر وإذا كان المعنيان لا يمكن الجمع بينهما امتنع حمل المشترك عليهما قولا واحدا إذا كان المعنيان لا يمكن حمل اللفظ عليهما يمتنع الجمع بينهما امتنع الإطلاق عند الجميع ويضربون لذلك مثلا كحمل صيغة افعل على طلب الفعل وعلى التهديد فلا يجوز لا يجوز أن تقول افعل وانت تقصد بذلك طلب الفعل وتقصد التهديد لامتناع الجمع بين المعنيين مفهوم يا شباب وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جوازي يعني أنه يجوز لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه أو على مجازه وحقيقته، ففي هذا اللغة يجوز، ففي هذا لغة يجوز ومثال إطلاقه على مجازيه كقولك لا أشتري، وأنت تقصد بلا أشتري لا اسوم ولا اوكل غيري في شراء لي فهذا مما يجوز إطلاقه على مجازيه ومثال إطلاقه على حقيقته ومجازه قوله تعالى وفعل الخير لعلكم تفلحون فافعلوا الأصل في فعالوا للأمر حقيقة وللنت مجازا. وهي تشمل هنا صيغة افعل الواجب والمندوب افعل الخير كله واجبة ومندوب مفهوم يا شباب ومحل جواز إطلاق اللفظ على مجازيه متى أن تقوم قارينة على إرادتهما معا إذا قامت قارينة على أنك تريد المجازين معا أو يكون المجازان متساويين يعني تساوى المجازان ولا مرجح لأحدهما على الآخر أما إذا ترجح أحدهما أحد المجازين على الآخر بقرائن أخرى فيجب حمله عليه وايضا لا بد ان لا يتنافيا كالتهديد والإباحة فلا يجوز إطلاقه على التهديد والإباحة معا لتنافيهما وأيضاً محل جواز إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه متى إذا ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة بان كان اللفظ يستعمل في هذا المعنى حقيقة وفي هذا المجاز وكل الاستعمالين مشهور وهذه الشهرة متساوية في السنه المتكلمين فإذا لم يساوها امتنع إرادته معه لأن الأصل في الكلام الحقيقة وإن حمل على حقيقته ومجازه معا يكون مجازا عند حمله على حقيقته ومجازه معا يكون مجازا على قول بعض العلماء وبعض العلماء قيل قالوا يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار ولعل القول بالتفصيل هو القول الأصح هو باعتبار حقيقة وباعتبار آخر مجاز قال بعد ذلك فصل في الحقيقة الحقيقة اسم اسم أو اسم فاعل من حق يحق أو حق يحق حقيقة أي من أي هي حاقه وفي اصطلاح العلماء الحقيقه اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء لفظ المستعمل فيما وضع له اصاله فهذا هو الحقيقة والحقيقه اختلف العلماء هل هناك حقيقة شرعية أم ليست هناك حقيقة شرعية كما سياتي الكلام على ذلك قال الناظم من هالتي لشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل أي الحقيقة أقسام ثلاثة كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى قسما منها وهو الحقيقة الشرعية وباقي الأقسام هي أو هو الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية معناها أن يكون اللفظ في اللغة موضوعا للدلالة على شيء عام أن يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما شاملا لجميع أفراده الداخلة تحته لكن يأتي الشرع فيخصص هذا اللفظ بفعل معين أو بهيئة معينة أو بصورة معينة فيصير اللفظ يطلق فقط على ذلك الفرد دون غيره من الأفراد كالصيام مثلا فإن معناه في اللغة الإمساك فالإمساك عن الكلام صيام والإمساك عن المشي صيام والإمساك عن الأكل صيام لكن الشرع خصصه بنوع معين أو بفرد معين من أفراده وزاد عليه شروطا وأوصافا فجعله خاصا بالإمساك عن, من عن الشرب والأكل وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مفهوم يا شباب؟ هذه هي الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فهي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا عرفي أي هي باقية على أصلها ولم تنقل من هذا الاستعمال من هذا الأصل لا باستعمال شرعي ولا باستعمال عرفي وأما الحقيقة العرفية فهي أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ دون غيره فلفظ دب مثلا في اللغة يدل على كل ما دب على وجه الأرض لكنه اختص هذا اللفظ بنوع معين من البهائن فصار يطلق عليها دون غيرها فصار يطلق فقط على ذوات الأربع كالخيل والبغالي والحمير وهناك حقيقة أخرى وهي تذكر فقط عند أهل البلاغة وهي الحقيقة العقلية والحقيقة العقلية يقصد بها أهل البلاغة استعمالا أو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي فإسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي يسمى عندهم حقيقة عقلية كقول الموحد الذي يوحد الله عز وجل أنبت الله البقلة وكقول الطبائع الذي يعبد الطبيعة أنبت الربيع البقلة وهذه الحقيقة اي الحقيقة الشرعية قسمان كما ذكر الناظم مرتجل أو مرتجلة ومنتقلة فالمنتقلة هي التي نقلت من اللغة نقلت من اللغة أي نقل هذا اللفظ من الدلاله على هذا المعنى إلى الدلاله على معنى خاص والحقيقة المرتجلة هي التي لم يسبق لها استعمال أي ليس فيها نقل وإنما الشرع جاء بها استئنافا ويقول المحققون بأن الحقيقة الشرعية المرتجلة الظاهر أنها غير واقعة وأنه ليس موجود شيء اسمه حقيقة شرعية مرتجلة وأن هذا الكلام ليس بكلام صحيح كما صرح به بعض العلماء منهم ابن الجلاب وغيره والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع الخلف في الجواز والوقوع لها أي للحقيقة الشرعية اختلف العلماء في وقوع الحقيقة الشرعية وفي جوازها فالقائلون بجوازها عقلا ايضا اختلفوا هل هي واقعة ام لا والذين قالوا لا تجوز عقلا هم المعتزلة لا غيرهم واما غيرهم غير المعتزلة فقالوا تجوز عقلا لكن اختلفوا هل وقعت أم لم تقع؟ وحجه المانعين حجتهم في منع إمكان الشرعية أن بين اللفظ والمعنى مناسبه مانعه أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره. قالوا بين اللفظ والمعنى مناسبة تمنع من نقله إلى غيره مثال ذلك قالوا الإمساك هو الإمساك في اللغة نفسه الإمساك في الصيام الصوم, الصوم في اللغة هو نفسه الصوم في الشريعة لكن الشرع أضاف له شروطا وأضاف له بعض الأوصاف فقط وأما معنى الصوم في اللغة فهو نفسه في الشرع فلا فرق ومعنى أن الله مثل الصلاة والصيام مستعمل في معناه اللغوي مستعمل في معناه اللغوي وهذا القول رده المحققون من أهل العلم بأن الركوع والسجود مثلا في الصلاة مع أن الصلاة معناها الدعاء في اللغة والركوع والسجود ليس شروطا في الصلاة وانما هما من أركان الصلاة والركن شيء داخل في الماهية أي في حقيقة الشيء بخلاف الشروط فإنها خارجة عن الماهية بخلاف الشروط فإنها خارجة عن الماهية والاجماع واقع على أن مثل الركوع والسجود أركان وليست شروطا وكذلك النية في الصيام على قول كثير من العلماء فهي ركن في الصيام وليست شرطا لأنها جزء منه واقس على هذا الكلام وايضا الذين ردوا هذا الكلام استدلوا بدليل آخر وهو أننا إذا قلنا بأن مثل الركوع والسجود مما زاده الشرع في دلالة اللفظ فمعنى ذلك أن الشرع قد جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا جعل الشيء الأعظم في الشيء في الصلاة شرطا لشيء قليل وشيء بسيط فهذا هو معنى قولهم جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا وهذا خلاف القياس فالقياس أن يجعل الأقل شرطا والاعظم مشروطا له يشترط له فالركوع والسجود الى غير ذلك من افعال الصلاه هي الشيء الاعظم فينبغي ان تكون مشروطا وليست شرطا والقول الصحيح كما ذكرنا هو وقوع الحقيقة الشرعيه مطلقا في اللغة العربية مطلقا ولا داعي الى هذا التفصيل والتطويل قال بعد ذلك وما أفاد لاسمه النبي الوضع مطلقا هو الشرعي أي أن الحقيقة الشرعية هي التي استفيدت تسميتها من جهة الشرع لا من مطلق الوضع اللغوي فهذه تسمى حقيقة شرعيه فالصوم مثلا سمي به امساك البطن والفرج من طلوع الشمس الى غروبها بنية وهذه التسمية مستفادة من الشرع وليست مستفادة من الوضع مفهوم بعد ذلك يقول وربما اطلقت الماذون كالشرب والعيشاء والعيدين اي شرعي او المشروع لفظ الشرعي قد يطلق على ما اذن فيه الشرع من واجب ومنذوب ومباح فلفظ الشرعي في الأول المقصود به معناه ما افاد اسم النبي الوضع مطلقا هو الشرعي هنا يقصد به الشرع معناه وفي المره في البيت الذي يليه يقصد به لفظه يقصد به اللفظ فاللفظ الشرعي أحيانا يطلق على ما أذن فيه الشرع سواء في الواجبات كقولك صلاة العشاء مشروعه أو في البندوبات كقولك الجماعة تشرع في بعض النوافل أو تشرع في العيدين وفي المباحات كقولك الشرب للمسافر في رمضان مشروع إلى غير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمه والحمد لله على كل حال والهود به من حاله لنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى المجاز. والمجاز في اللغة معناه مكان العبور والجواز. وفي اصطلاح العلماء هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن اراده المعنى الاصلي فهذا هو معنى المجاز المفرد وهناك ما يسمونه بالمجاز المركب والمجاز العقلي لكنهما لا يذكران في كتب الاصول وإنما يذكران في فن البلاغة والبيان ومثال المجاز المفرد قولك رأيت أسدا يرمي فإن المراد بلفظ الأسد هو الرجل الشجاع لوجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي وهو قولك يرمي والعلاقة بينهما هي الشجاعة في كل منهما قال الناظم ومنه جائز وما قد منع وكل واحد عليه أجمع أي أنه من المجاز ما هو جائز بإجماع العلماء ومنه ما هو ممنوع بإجماع العلماء غير أن الناظم قد سبق له أن ذكر قسما مختلفا فيه وهو الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو حقيقة ومجاز فتكون قسمة إذا ثلاثية قسم جائز باتفاق وقسم ممنوع باتفاق وقسم مختلف فيه ثم بدأ الناظم بتعريف القسم الجائز فقال ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول ومعنى هذا البيت أن المجاز المتفق على جوازه هو ما كان فيه المحمل أو ما جاء فيه المحمل متحدا ذا اتحاد وكانت العلاقة بينهما بين الاستعمالين ظاهرة بينه، كقولك رأيت أسد يرمي، فإن هذا الكلام له محمل واحد لا يحتمل غيره لا يحتمل إلا الرجل الشجاع والعلاقة بين الأسد والرجل ظاهرة بينه وهي الشجاعة. وقد اختلف العلماء في جواز المجاز الذي ذكره الناظم بأنه متفق على جوازه. إلا أن هناك بائفة من العلماء تمنع المجاز في اللغة العربية. فيقولون بأنه لا مجاز في اللغة الأصلية. وأن ما يسميه هؤلاء المجاز إنما هو أسلوب من اساليب اللغة العربية وبعض العلماء نفوه في خصوص القرآن فقالوا لا يجوز المجاز في القرآن ومن الذين نفوه في خصوص القرآن ابن خويز منذان من المالكية وابن القاص من الشافعية والظاهريه منعوه في الكتاب والسنة معا واستدل على ذلك بأدلة لا داعي إلى تطويل الكلام فيها في هذا المقام وخلاصة الكلام أن المجاز إذا لم يؤدي استعماله أو إذا لم يؤدي اعتباره إلى محاذير شرعية في الكتاب أو في السنة فلا مانع من اعتباره بشرط الا يؤدي إلى محاذير شرعية كتأويل صفات الله عز وجل وتأويل أسمائه بحجة المجاز فإن هذا الأمر لا يجوز لأن صفات الله عز وجل لا تدخل تحت باب المجاز وإنما هي حقائق ينبغي حملها على حقيقتها مع اعتقاد تنزه الله عز وجل عن وصفه بنقص أو تشبيه لخلقه قال بعد ذلك ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد أي أن القسم الثاني من المجاز الممنوع اتفاقا بين العلماء هو ما كان غير مفيد للمقصود لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد فإذا كان هناك تعقيد معنوي يصعب معه فهم المقصود والمراد من الكلام فإن هذا المجاز يعتبر ممنوعا باتفاق العلماء كقول الإنسان مثلا رأيت أسدا يرمي وهو يقصد بذلك رجلا أبخر وهو يقصد بذلك رجلا أبخر لأن من صفات الأسد أنه أبخر أي رائحة فمه كريهة فلو قال رجل رأيت أسدا يرمي ويقصد بذلك رجلا أبخر فإن هذا النوع من التجوز ممنوع لما فيه من التعقيد ولصعوبة فهم المراد ولصعوبة فهم المراد فاستعارة هذه هذا الوصف فاستعارة هذا الأمر للرجل الأبخر بعلاقة البخر غير متعارفة في اللسان العربي وعدم تعارفها يمنع من فهم المراد وقص على ذلك وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل أي عندما تتعذر الحقيقة ولا يمكن حمل اللفظ على حقيقته فإنه ينتقل إلى المجاز إن كان واحدا او الى المجازين او الى اقرب المجازين ان كان اثنين فاكثر ولذلك فان قوله تعالى وامسحه برؤوسكم فحقيقته حقيقة المأمور بمسحه جلده الرأس ولهذه الحقيقة مجازات والمجاز الاول شعر الرأس والمجاز الثاني العمامة لكن الشعر أقرب من الإمام، لذلك ينبغي حمله على شعر الرأس ايمسح بشعور رؤوسكم بعد ذلك قالوا ليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني آتي أي المجاز ليس بغالب في اللغات وقالت في ذلك الإمام ابن جني فقال إنه غالب في كل اللغة على الحقيقة وقد زعم ابن جني رحمه الله تعالى أنه ما من لفظ إلا واستعماله مجازا مقرونا بالقارينة أكثر من استعماله حقيقة بالاستقراء، وقال أكثر كل كلام البلغاء تشبيهات واستعارات وإسناد الأفعال إلى من لا يصح أن يكون فاعلا كالحيوانات والدهر والأطلال ونحو ذلك وأن عرف التخاطب كذلك قولهم سافرت إلى البلاد ورأيت العباد ولبست الثياب وملكت العبيد مع أنه لم يسافر إلى كل البلاد وإنما سافر إلى بعض البلاد ولم يرى كل العباد ولم يلبس كل الثياب ولم يملك كل العبيد ولكن هذا القول قول مردود رده أكثر العلماء ورد أيضا على استدلال ابن جني بأدله وأن ما سماه ابن جني مجازا إنما هو حقائق لغوية وأساليب لغوية وبعد تخصيص مجاز فيلي لإضمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسق جرى لكونه يحتاط فيه أكثر أي أن التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ هذه الأمور إذا تعارضت فالمقدم منها أولا التخصيص ثم بعد ذلك المجاز ثم بعد ذلك الإضمار ثم بعد ذلك النقل ثم الاشتراك ثم النسخ وقد اختلف العلماء في بعضها مع العلم بأنه أحيانا قد يقدم قد يقدم بعض منها على الآخر لمرجحات أخرى فأحيانا مثلا يقدم النقل على الإضمار لوجود أدلة أخرى تقدمه واحيانا يقدم الاشتراك على النقل لوجود أدلة أخرى تقدمه وإن كانت القاعدة العامة هي هذا التقديم لكن هذا التقديم احيانا لا يعتبر إذا وجدت مرجحات أخرى وأما التخصيص فسيأتي بيانه في محله حيث سيعرفه الناظم بأنه قصر اللفظ العام على بعض أفراده بدليل خارجي وأما المجاز فهو الذي سبق أن عرفناه وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصالة لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي وأما الإضمار فهو الذي سبق تعريفه في دلالة الاقتضاء أن يدل لفظ على ما لا يستقل بدونه دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل وقد سبق أن تكلمنا على هذا الأمر وأما النقل فهو نقل الكلمة إلى معنى آخر كنقل كلمة غائط من دلالتها على الأرض المنخفضة إلى دلالتها على خارج من الإنسان والظاهر أن النقل أيضا نوع من المجاز والفرق بينه وبين المجاز كما يقول المحققون غير ظاهر غير واضح وانما النقل نوع من المجاز وأما الاشتراك فقد سبق أن عرفناه وتكلمنا عليه وعلى اقوال العلماء فيه وهو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى وأما النسخ فسيت تعرفه أيضا في محله حيث سيعرفه الناظم بأنه رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن ومثال تقديم التخصيص على المجاز قوله تعالى ولا تأكلوا مما لن نذكر اسم الله عليه عند جماهير العلماء هذا اللفظ مخصوص بغير الناس بالتسمية فإن الناس تؤكل ذبيحته إذا نسي أن يسميه لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حمل هذا اللفظ على المجاز وقال إن المراد به ما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله أو مات من غير تذكيه فهنا هل نقدم التخصيص أو المجاز على القول الراجح نقدم التخصيص ومثال تقديم المجاز على الإضمار لو قال السيد لعبده الذي هو أكبر منه سبنا أنت أبي فهذا اللفظ يحتمل المجاز ويحتمل الإضمار يحتمل المجاز من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم هذه من علاقات المجاز ويكون المقصود أنت عتيق لأن كون الشخص أبا لسيده يلزم منه أن يعتق عليه مفهوم؟ فكل شخص صار عبدا لأصله أو فرعه فحكم بعتق كله ويحتمل أيضا أن يكون المقصود أنت أبي أي أنت مثل أبي في الشفقة والتعظيم والرحمة فيكون من التشبيه البليغ فعلى القول الأول بتقديم المجاز, الإضمار... المجاز على الإضمار ف... فإن هذا الشخص يعتق على صاحبه وعلى القول الثاني بتقديم الإضمار على المجاز فإن هذا الشخص لا يعتق على صاحبه مفهوم؟ وحجة من رجح المجاز على الإضمار أن المجاز أكثر من الإضمار وقال الإمام القرافي رحمه الله تعالى والكثرة تدل على الرجحان والكثرة تدل على الرجحان ومثال تقديم الإضمار على النقل قوله تعالى وحرم الربا فيحتمل هذا اللفظ الإضمار أي حرم أخذ الربا ويحتمل ايضا الج... ال... يحتمل أيضا غير الإذمار وهو النقل ويكون مقصود بالربا عقد الربا فيكون حرم عقد الربا وثمرة الخلاف تظهر بين الحنفية والجمهور في أن عقد الربا عند الجمهور باطل لأنه وحرم الربا أي حرم عقده فعقده حرام وحرم أخذ الربا فيكون العقد جائز على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمطلوب أن يرد له الزيادة مفهوم يا شباب مفهوم ومثال تقديم النقل على الاشتراك لفظ الزكاة في جميع النصوص القرآنية فأحيانا هذا لفظ الزكاة لفظ مشترك بين الجزء المخرج من المال ويحتمل أيضا النقل عن المعنى الأصلي الذي هو النماء فمعناه الأصلي النماء الزكاة, الزكاة معناها النماء ويحتمل أيضا الاشتراك بينه وبين الجزء المخرج فيحمل على النقل لأن الاشتراك يخل بالفهم اليقيني وبعد الاشتراك يأتي النسخ لأن النسخ يحتاط فيه أكثر لذلك يؤخر لماذا لأنه يسير اللفظ باطلا وإعمال اللفظ اولى من إبطاله مفهوم يا شباب ولذلك يحتاج فيه إلى دليل يحتاج فيه إلى دليل ويضربون لذلك مثالا قوله تعالى ثلاثة قرء فالقرء مشترك بين الطهر والحيف وهما ضدان وهما ضدان كما أن الناسخ والمنسوخ ضدان فهل نحمل هذا اللفظ على الاشتراك أو على النسخ نحمل على الاشتراك مفهوم يحمل الضدان على الاشتراك ولا يحملان على النسخ إلا بدليل على النسخ أن النسخ يحتاج إلى دليل وهذا التقديم أو هذا الترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى لا ينافي ترجيح المتأخر المرجوح في بعض السور بمدركة أي بدليل يخصه كترجيح النقل على الإضمار في آية وحرم الربا عند جماهير العلماء فإنهم رجحوا النقل على الإضمار مع أن الأصل تقديم الإضمار على النقل لوجود أدلة اخرى ترجح النقل على الإضمار قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وحيثما قصد المجاز قد غلب تعينه لدى القرافي منتخب ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى اللفظ إذا احتمل إذا كان دائرة بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بكثرة الاستعمال كلفظ الدابه الذي هو حقيقة مرجوحة في كل ما دب مجاز راجح في ذوات الحافر في أكثر البلاد في بعض البلدان للحمار كرمكم الله وفي بعضها للحية ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوى القول الأول أنه يتعين حمل اللفظ على المجاز لرجحانه بكثرة الاستعمال وينسب هذا القول لأبي يوسف واختاره الإمام القرافي رحمه الله تعالى وهذا هو الذي قاله الناظم تعينه لدى القرافي منتخب، أي مختار ولا يحمل على الحقيقة إلا بنية أو قرينه فيصير المجاز كأنه الحقيقة والحقيقة كأنها مجاز. والقول الثاني أنه يحمل على الحقيقة لرجحانها بالاصاله لأن الأصل في اللفظ الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا بنية أو قرينه وهذا هو قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي ذكره الناظم بقوله ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول الثالث القول بأنه مجمل أي اللفظ مجمل لأن المجاز رجح بكثره الاستعمال والشهرة والحقيقة رجحت بالأصالة فصار اللفظ مجملا يحتاج إلى دليل خارجي يبين المراد منه نفهوم أجمع إن حقيقة تماتوا على التقدم له الأثبات أي الأثبات من العلماء أجمعوا على تقديم المجاز على الحقيقة متى إذا ماتت الحقيقة أي هجرت بالكلية فمن حلف لا يأكل من نخلة قال والله لا اكل من هذه النخلة ثم أكل من خشبها فإنه لا يحنى لأن الحقيقة هنا مماتة وإنما المقصود من ثمر النخلة وإنما متى يحنى إذا أكل من ثمرها والأثبات جمع ثبت والثبت هو المتثبت المتيقن ضابطا وهو حقيقه او المجاز وباعتبارين يجي الجواز اي اللفظ المستعمل في معنى من المعاني لا يخلو اما ان يكون حقيقه فقط او مجازا فقط كالاسد للحيوان المفترس او للرجل الشجاع ويجوز ان يكون حقيقه ومجازا معا باعتبارين كالصوم مثلا فإنه حقيقة لغوية مجاز شرعي في كل إمساك وايضا هو حقيقة شرعية مجاز لغوي في خصوص إمساك البطن والفرج فهو من جهة مجاز من جهة أخرى حقيقة وباعتبار آخر هو حقيقة من هذه الناحية ومجاز من ناحية أخرى وكذابتي فإنها حقيقة لغوية مجاز عرفي في كل ما دب حقيقة عرفيه مجاز لغوي في ذوات الحوافر وهذا هو مراد المؤلف بقوله وباعتبارين يجي أيأتي الجواز يأتي الجواز بعد ذلك يقول اللهم رحمه الله تعالى واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي أي اللفظ في الأول ينبغي حمله على معناه الشرعي إن كان من من الشارع فحيثما ورد لفظ الصوم من الشارع نحمله على الإمساك المعروف شرعا ولا نحمله على الإمساك اللغوي مفهوم؟ فإن لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص به وجب حمله على معناه العرفي على معناه العرفي كما كما قدمنا القول عن أبي يوسف والقرافي فالدابه مثلا تحمل على الاستعمال العرفي لا اللغوي ولذلك لو رجل مات مثلا واوصى بان يتصدق عنه بدابه فالاصل يحمل على المتعارف به عند الناس فيتعارف على أن الدابه هي ذوات الحوافر او الحمار أو الى غير ذلك فانه يخرج عنه أو يتصدق عنه بدابه متعارف عليها فان لم يكن والمقصود بمطلق العرفي الاطلاق هنا المقصود به سواء كان هذا العرف قوليا أو فعليا وسواء كان خاصا أم عاما مفهوم ومثال العرف الفعلي أن يكون أهل بلد مثلا لم ياكلوا قط إلا خبز الشعير القمح إلا خبز البر فحلف شخص منهم قال لا أكل خبزا فأكل خبز شعير فإنه لا يحنى وهذا عرف فعلي وهذا عرف فعلي لأن الخبز عندهم من البر تعارفوا على أن الخبز من البر فعلا عادة جرت عندهم وأما العرف القولي فهو الذي سبق أن بيناه بالأفض الدابه ونحوها وسواء كان هذا خاصا بهؤلاء أم عاما فلا فرق وقوله على الجلي أي على القول الظاهر على القول الظاهر المنصور خلافا لأبي حنيفة الذي قدم اللغوي وخلافا لمن جعله مجملا كالإمام السبكي وخلافا لمن لا يعتبر العرف الفعلي كالإمام القرافي وخليل من المالكية فإنهما لا يعتبران العرف الفعلي وإنما عندهما العبرة بالعرف القولي فقط وخلافا لبعض العلماء الذين أخروا الاستعمال الشرعية كالإمام خليل من المالكية ولم يجب بحث عن المجازي في الذي تخب، أن يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث عنه هل هو مستعمل في معناه المجازي أم ليس مستعملا فالأصل في اللفظ إذا ورد أن يحمل على معناه الحقيقي ولا يجب البحث عن المجاز إلا بقرينة لأن الأصل عدم المجاز بلا قرينه عدم المجاز بلا قرينه وقوله انتخب بالبناء للمفعول بمعنى اختير ومقابله أي مقابل هذا القول قول الإمام القرافي أنه لا يصح تمسك بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز بخلاف بخلاف العام والخاص فإنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه قالوا لما لأنه ما من عام إلا وخص فلذلك نحتاج دائما إلى معرفة الخاص من النصوص. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى كذا كما قابل باعتلالي من التأصل والاستقلالي ومن تأسس عموم وبقى لفراد والاطلاق مما يلتقى كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل المقصود أن هذه الأمور الثمانية المذكورة في هذه الأبيات تقدم على مقابلاتها فكما قدمنا الشرعي ثم العرفي فإننا نقدم التأصيل يقدم على مقابله الذي هو الزيادة التأصيل مقدم على الزيادة تأصل مقدم على الزيادة فقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد بعض العلماء قال هنا لا نافية وبعضهم قال لا زائدة فالاصل التأصيل الثاني الاستقلال يقدم على مقابله وهو الإضمار فإن الاستقلال مقدم على الاضمار قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض بسادا ان يقتلوا أو يصلبوا بعض العلماء حملوا اللفظ على استقلاله ان يقتلوا أو يصلبوا فللامام ان يقتلهم وإن لم يقتلوا أو أن يصلبهم وإن لم يقتلوا ويسرقوا أو أن يقطع أيديهم وإن لم يسرقوا وبعض العلماء حمله على الاضمار اي يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وسرقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن صرقوا. كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فالأصل الاستقلال الثالث التأسيس يقدم على مقابله الذي هو التوكيد فالتأسيس في الكلام مقدم على التوكيد والأصل في اللفظ إذا ورد أن, يق... أن يأتي بمعنى جديد لا أن يؤكد ما سبق فقوله تعالى مثلا فباي آلاء ربكما تكذبان فالأصل أن يحمل هذا اللفظ على تنوع الآلاء لا على التأكيد لآلاء واحدة سبقت وايضا يحمل التكذيب على المك... يحمل المكذب به في الثاني على غير المكذب به في الأول فلا يكون هناك تكرار في الكلام وقس على ذلك بقية الألفاظ فحيثما ورد عندك لفظان أو لفظ احتمل التأصيل احتمل التأسيس والتوكيد فالأصل المقدم التأسيس الرابع العموم فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصيص وبعض العلماء يقيدونه بكونه قبل البحث عن مخصص قبل البحث عن مخصص لأنه فإذا وجد مخصص فإنه يقدم عليه طبعا إذا وجد المخصص فالمخصص يقدم على العام أما إذا ما وجد المخصص فالاصل العموم في الألفاظ قال بعد ذلك البقاء يقدم على مقابله الذي هو النسخ ويمثلون له مثلا ذن ناب من السباع وذن مخلب من الطير فذن من السباع أو ذن من السباع وذن مخلب من الطير عند المالكية لا يحرم وإنما هو مباح لكن عند الشافعية وغيرهم هو محرم المالكيه قالوا الله تعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآيات فقالوا هذا الحصر من أقوى أساليب الحصر ومفهومه اختلف فيه حتى قيل إنه منطوق فيحتاج فنسخ هذا الحصر نسخه يحتاج إلى دليل صحيح يحتاج إلى دليل قالوا ولذلك نحن عندنا يبقى هذا الحصر على ما هو عليه حتى يأتي دليل يخصصه وقالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الكراه جمعا بين الأدلة